ونريد أ ن نمن ع ل الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ه ونجعلهم الوارثين و ن م ك ن ل ه م في الهدى أ شركه دعويه غير أ و ح ي ه ذات ل ض م و ن اجتماعي تخافي ولا ي ا وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إ ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت ا م ر أ ة فرعون ق ر و ة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إ ن كادت لتبدي به لولا أ غ و ب ط ن ا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت ل أ خ ت ه قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون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 شركه و ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م بما قال رب أ ن ع م ت علي و ي ه غير ل ل م ج ر م ي ن ف أ ص ب ح ف ي المدينة خائفا يترقب ف إ ذات الذي ا س ص ر ه ب ل م س يستصرخه قال له م و س ى إ ن ك لغوي م ب ي ن فلما انرى و د ا يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أ ت ر ي د أ ن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إ ن تريد إ ل ا أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض وما تريد أ ن تكون من المصلحين وجاء رجل المدينة من أقصى المدينة قال يا م و س ى إن ا ل م ل أ ن ا ب ل ي ق ت ل ك فاخرجني ل ك م ن ا ل ن ا ص ي ن فخرج م ن ه ا خاطر فإن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل د ي ن س و اسماء ا ل ب ي ل ل و ورد م الله أمة من ا ل ن ا س ي س ق و ن ى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 قال ل أ ه ل ه م كثوا اني انست نارا لعلي, لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من ا ل ن ي ر لعلكم تصطلون فلما أ ت ا ه ا نودي من شاطئ الواد ليمن في ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة في ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة من الشجره ة أن أي أن اني موسى انا الله رب العالمين و أ ن ا الق عصاك فلما رئها تهتز ك أ ن ه ا ج ا ن و ولا مدبرا ولم يعقب يا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ء م ن غ ي ر سوء واضم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إ ل ى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين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 موسى ب ا ي ا ن ا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى ب آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فيه آبائنا ل وقال ل ي ن و موسى ربي أ ع ل م بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له ع ا ق ب ة الدير إ ن ه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أ ي ه ا ا ل م ل أ ما علمت لكم من اله غيري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 فأخذناه و ج ن و د ه ف ن ن ب ذ النابلسي ه م في ا ي م للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ر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 و ه موسوعه ل م م يتذكرون و ا ك ن ت ب ج ا ن ب ا ل غ ر س ي قضينا للعلوم ا كنت من ا ل ش ا و ل ك ن ن ا فانشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أ ه ل مدينه تتلو عليهم, تتلو عليهم اياتنا ولكنا ن كنا مرسلين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 قالوا لولا ا و ت ي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون الفاتوا بكتاب من عند الله هو ا ه د ا منهما ل ت ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ع و ن أ ه و ا ء ه م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 「私の思い出は何でもいいです」 ذ ك ي و ت و ن أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه ا ل س ي ئ ة ومما رزقناهم ينفقون ن عنه لنا أعمالنا نبتغي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا, وقالوا لنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا ا ا عليكم ل ل ه ج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 إليه ثمرات شركه ا ل ه د ا و ل ك ن أ ك ث ر ه م لا ي ع ل م و ن وكم ي ه ل ك ن من ا ق ر ي ة ب ط ر ت م ع ي ش ت ه ا ف ت ل ك م س ا ك ن ه م لم ت س ك ن م ن ب ع د ه ي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 وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون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 م و ل الذين أ س و ي ن ا ه م م ك ا غ و ي ن ا ت ب ر ل س ي ل ل ع ك و م ا ل ا س و ا م ي ا ا ن ي ع ب د و ه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 فهم لا يتساءلون فاما ه م ل يتساءلون ف أ من تاب وامن وعمل صالحا فعسى أ ن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء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 الله عليكم الليل سرمدا الى يوم ا ل ق ي ا م ة من اله غير الله ياتيكم بضيائن فلا تسمعون قل ر ا ي ت م إ ن جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم ا ل ق ي ا م ة من اله غير الله ياتيكم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 إن م ف ا ت ح ه ل ت ن و ء ب ا ل ع ص ب ة ل س ا ل ل له ق و م ه ل ا تفرحن ا ل ل ل ه ا يحب ا ل ف ا م ي ه وَأَتَاكَ موسوعه ا ل ن ا ر ا ل آ خ ر ة وَلَا ت س ن ص ي ب ك مِنَ ا ل د ل ع ا و أ ح س ن ك م الاسلاميه ن ا ل ه اسماء الله ل الحسنى يُحِبُّ ا م د ي قال إ ن م ا اوتيته على علم عندي أ و ل م يعلمن الله قد أ ه ل ك من قبله من القرون من هو أ ش د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 ل ف ض ي ل ص ا ل ح ك ولا ي ل ق ا ه ا إ ل ا ا ل ص ا ب ر و ن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 ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر, ويقدر لولا أ ن من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون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 الكتاب إلا ر ح موسوعه ة من النابلسي للعلوم ه ب ا ل إليك و ا س ل ا م ش ر ك ي ن و ل ا تدع م ع ا ل ل ه إله ء الله خ ر ا إ إ ل ا هو ك لفضيله الدكتور له م د راتب ا ل ن ا ب ل و ن